فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هطه من أوتي كتابه بيمينه فيقولها هم أَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُطْرَأُ كِتَابِيَه إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ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 ثم في سلسلة جرها 70 ذراعا فأسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين